Omfanır Rabb'kafakbır ve sihab تَنُّتَسْتَكْثِرُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمٌ على الكامفر gall la سوم من ورثوا مما وسرا ثم ما ثم ادبر واستكبر Fakala in hada Seustili sekar ve ma ada rak ma la la للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار in وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيعن Li astiqin alzine oto ve Otur tul fi Yıllı Allahu meyşal وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر Gönlün إن لإحدى لا الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن كل نفس بما كسبت رهينا سألون عن المجرمين ما سلككم في سقر Ku min al mucallin ve künanı kahibu biyom edini hatta tanal şam far touche fiin famma kan verat min krason ara Well, لا أقسم بيوم القيامة ولا Bu <Gülüşmeler> insan ve iza bariqal basaru wa khusafa سان يوم إذين أين المفر؟ كلا لوزر إلى ربك المستقر. Yunabba'u l-insan yawma'idim bima koddama wa akkhar Bel il-insan ala nafsihi basiira ولو ألقى مغاذيرا لا تحرك به لسانك Yellem bel tuhibuna ve rabbina gfirna wa ujuhi yawmin bizira fa Köle, İsa barattı ve kara kıya vakılan maro bu وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق بِكَيَوْمٍ ذِي الْمَسَاقِ فَلَا صَدَّقَ وَلَا فَانَى وَلَكِنْ كَانَ وَتَوَلَّى فلا صدق ولا صلا ولا كن كلف وتو ثم ذهب إلى أهله يتأمر. أو لئن كفأولا ثم أو لئن كفأولا أيها السامعون Sanu ayı utrak konu tufta min mani kana Meccana Allah quanta fahalqa fesou wa minhu ذلك بقادر على أن يحي الموت بسم الله الرحمن sanihinum minadd minadd hari lam yakun sharim al فَتِنَ امْشَاجَ نَبَتَ فجعلناه خَفَجَ عَنَّا İnna adayna uss bil, la salasil salasil wa Kansin kana misajurak kafura, aynı İzlediğiniz <تصفيق> جزاء ولا شكور <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إنما نطعمكم yehilla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> lewan tarira wa ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسه ودانيت عن عليهم ولالهاذ الليله قطوفها تلي الى عليهم بأنيات من في الضوء واقواب كانت ق. بَنَى قَدَرَهَا تَقْدِيرَا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كاسا كَانَ سَنَكَ نَمِذَ عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلقا اِذَا رَأَيْتَهُمْ فَانْسِبْتَهُمْ لَوْلَا مَن وَإِذَا رَأَيْتَ كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَوْزَاءً فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً واذكر اسم ربك بكرة وأصيل وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ لَهُ وَأَنْشُدْ إِنَّهَا Show. سمعتم إلى تلاوة مباركة من القارئ الشيخ عبد الحميد من قرية الفرفرية الطنوز هطاي تلا على ما سمعكم من قصار الصور اللهم ربنا تقبل هذا منا ما قرأناه ونور ما تلوناه مهديا إلى روح نبينا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وإسحاق وما تناسل وتناسب بينهم من الأنبياء والمرسلين وإلى روح أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين وخاصة إلى روح والد والد والديه وإلى والدتي والد والدي والدي والديها اللهم اجعلها في قبورهم لرح لزولمتهن نور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 Ma. Yaşlı neler hey. centra la Ne Ne haber ne söyle? Ha? Ne ne söyle? Haber? İşte bu evladlar onu toki maaş. Ha? Aklın ha? Nasıl yapıyor ki? Ne Hani fiçen dert et artık دوبا في حله هاي الشنطه لما تمروا عند الهوك حطوها هي ابوها بس قدموا لما تمروا لما تمروا ها لما بتمروا عند الهوك ايه هاتيوها هاي إيه. لا انتوا عم بيو بيو ما لكم يقولوا انت تكا جبري لا ها لا وينها شتيها يا ما وين نروح ما وين الدورات طيب نفتح الماي حه ما فتحنيون لا هذا رحقنا ما روي ها ناكل <gülüyor> Şöyle ben bakıyorum. Nasıl? Ha? Ne vakit bir oğlan? Başka? Ne vakit bir oğlan Ne? Yeni cihaz makina bir o. Bir o, cihaz Bir makomakina. Bir makomakina. Ha? Men her makomakina. Hı. Ona pasta pasta da koyma. Hadi. Bu